والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ محمود عمر سكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لراءة من الله ورسوله الذين من المشركين فسيحوا في الأرض اربعه اشهر اعلم انكم غير معجز الله وان الله مفزل الكافرين واذان الأكبر أن الله بريض من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فعله أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذابهم ثمَُّ لَم يَقُسُوكُم شَيْئ وَلَم غي عَلَكُم حَدَا وَلَم يُظَاهِر عَلَكُم أحدَدَ فَاتِ إلَيهِم عَدَهُم إى مُدَّتِهِم إِ اللهَّ يُحِب المتقين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 بل مسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقوا فيكم إلا ولا ذمة يردونكم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 وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكفوا أيمانا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 فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم وعذبهم الله بأيديكم ويغزهم وينصبكم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم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 اجعلتم سقايه الحج وعمارة المسجد الحرام كما امن بالله واليوم الاخر كما امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله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 رحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنهم تَخْذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبَّ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ اخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم واموال اقترفتوها وتجاره تخشون كسادها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم وَمَا سَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا حَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ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 لآمنوا إنما المشركون نجز فلا يقرب المسجد الحرام فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الذين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون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 يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُونَ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ والذي أرسل رسوله بالغدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركين